وَقَالَ نَسْأِلُكُمْ مَا شَكُورَهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَزِيلَ فَاصْبِرْ لِهُ كُمْ رَبِّكَ وَلَا تُتَّعْمِنُ مَنْ أَعْتِمَنَ أَوْ قَافُرٌ